وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جارية فيها سرر مرفوعه وأكواب موضوعة